أخرج إني لك من الناصحين، أخرج إني لك من الناصحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله مخرج ما تحذرون. إن الله مخرج ما تحذرون. إن الله مخرج ما تحذرون. ان الله مخرج ما تحذرون ان الله مخرج ما تحذرون ان الله مخرج ما تحذرون ان الله مخرج ما تحذرون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله مخرج ما كنتم تكتمون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 والله مخرج ما كنتم تكتمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاخرج انك من الصاغرين فاخرج انك من الصاغرين فاخرج انك من الصاغرين فاخرج انك من الصاغرين فاخرج انك من الصاغرين فخرج إنك من الصاغرين، فخرج إنك من الصاغرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أخرج منها مذو ممدحورا، أخرج منها مذو ممدحورا، أخرج منها مذو ممدحورا.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 وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين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 وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فلنأتينهم بجنود الله قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون فلنأتينهم بجنود الله قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون فلنأتينهم بجنود الله قبل لهم بها ولنخرجن منها أذلة وهم صاغرون فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجن منها أذلة وهم صاغرون فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذل توهم صاغرون فلنأتينهم بجنود اللاقي بل لهم بها ولنخرجنهم منها أذل توهم صاغرون فلنأتينهم بجنود اللاقي بل لهم بها. ولا نخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا نخرجنكم من أرضنا. لا نخرجنكم من أرضنا. لا نخرجنكم من أرضنا. لا نخرجنكم من أرضنا. لا من أرضنا. لا نخرجنكم من ارضنا لا نخرجنكم من ارضنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واخرجوه من حيث اخرجوكم واخرجوهم من حيث اخرجوكم واخرجوهم من حيث اخرجوكم واخرجوهم من حيث اخرجوكم واخرجوهم من حيث اخرجوكم وأخرجهم من حيث أخرجكم وأخرجهم مِنْ حيث أخرجكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور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 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج من الظلمات إلى النور ولقد أرسلنا موسى أن أخرج من الظلمات إلى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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رسول يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور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 يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أبغانهم؟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 كذلك تخرجون، كذلك تخرجون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، وتخرجون فرقة منكم من ديارهم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم.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 أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إذَا مِتُّمَّ كُنْتُمْ تُرَابَ وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إذَا مِتُّمَّ كُنْتُمْ تُرَابَ وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ايعيدكم انكم اذا متتمكنتم تربا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها خلقناكم ك نعيدكم هاويدكَّ نخرجكم تارة تارَةً أُخْرى منْه خَلَقنا كَّ فيِي هاانويدك منْه نُخلِجك تارَةً أُخْرى منْه خَلَقنا ك في هان ويدك منْه نُخلِجكْ تارَةً أُخْرى منْه خلَقناَا ك أخرى منها خلقناكم فيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى مِنْهَا خلقناكم فيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خش عنا بصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر خش عن بصارهم يخرجون من الأجذاث كأنهم جراد منتشر خش عن يخرجون من الأجذاث كأنهم جراد منتشر خش عن بصارهم يخرجون من الأجذاث كأنهم جراد يخرجون من الأجذاف كأنهم جراد منتشر خش عن بصارهم يخرجون من الأجذاف كأنهم جراد منتشر خش عن بصارهم يخرجون من الأجذاف كأنهم جراد منتشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.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 وأخرجت الأرض أثقالها و أخرجت الأرض أثقالها بالله من الشيطان الرجيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا أعود بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرج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 إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعلني من الذين كسلا النصيراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل له مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل له مَخْرَجًا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 ولو أراد الخروج لا أعد له عدّا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أخرجوا أنفسكم اليوم تُجْزَوْنَ عذابَلْهُونَ أخرجوا أنفسكم اليوم تُجْزَوْنَ عذابَلْهُونَ تُجْزَوْنَ عذاب الهون. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اخرجوا اليوم تجزون عذاب الهون اخرجوا اليوم اليوم اليوم تُجْزَوْنَ عذابَ الْهُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا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 فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخرج على قومه من المحراب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخرج منها خائتا يترقب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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذلك الخروج كذلك الخروج كذلك الخروج كذلك الخروج, كذلك الخروج, كذلك الخروج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 وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم من أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم من أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق